وما كانوا إ ذ ا منظرين إ ن ا نحن نزل الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و إ ن من شيء الا عندنا خزائنه, إلا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم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 موسوعه ا ل ن ا ت و ع ي و ن أ د خ ل و ه ا ب س ل ا م آمنين و ز ع ن ا م ا ف ي ص د و ر ه م من غل إخوانا غل 何時に何時に何 ل に何 ر م 何時に何時に何時に何時に何時に م 時に何時に何時に何時に何時 م 何時に何時に何時に何時に何時に أني أنا ي الغفور ا ل ر ح م و أ ن ع ذ ا ب ي ه و ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م ونبئهم إبراهيم عن ضيف إبراهيم إذ د خ ل و ا ع ل ي ه ف ق الاسلاميه و ا قال إنا من بجلون. قالوا لا توجل إلا ن بشرتموني ك بغلام ب عليم قال أ ش ر على ان بسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 م ن ج و ه م أ ج م ع ي ن إلا م ر ت ه ق د ن ا إنها ل م ن ا ل غ ا ب ر ي ن ف ل م ا جاء آ ل ل و م ا ل م ر س ل و ن ق ا ل إ ن ك م قوم ا ل جئناك بما كانوا فيه يمتغون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم, ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون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 ل ァンはありま ي ن وان إ ن ه لبسبيل مقيم إ في ذ ل كان لآية للمؤمنين وإن ك اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبئما مبين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 وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بل ا حق و إ ن ا ل س ع ة ل ى ا د ي ة فاصفح الصفح الجميل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 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين